أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطوب وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 يدعون إلى نار جهنم دعاء، يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء، هذه النَّوَّ التي كنتم بها تكذبون، أفسح هذا؟ أم أنتم لا تبصرون إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما تجزون ما كن تعملون إن المتقين في جنات إن المتقين فِي جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Kulu on soivu, niin, bime kun tuntum tameluun, ala, surim, nosfufa, uaza والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل مرهم بما كسب وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يَشْتَهُونَ يتنازعون فيها كأسا لا فِيهَا فيها ولا وَيَطُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين Fmanna Allahu alayna wa عَذَابَ azab فَمَنَّ samum. Fmanna Allahu عَذَابَ wa wuqana azab al samum. Inna kunnah minu qabilu n من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهنهم ولا مجنون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 M'kalla pusse meä, oti valla, ota velle, oti nu. M'yyndehum, hoze, inu, rubike, m'hum, ulmusai, pyru. M'lehum, sulle, fi. Felieti, muste, mehum, bisul, ponin,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 أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ, الله سبحان الله عما يشركون وإن روك إسفا من السماء ساقطين يقول سحاب مركون فذرهم فذرهم حتى يومهم الذي فِيهِ يوم لا يغني عنهم كيدهم سيئة، يوم لا يغني عنهم كيدهم سيئون، ولاهم يغصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادُبَّ وَالنُّجُومُ